إ فِي الرعَونَ عَ فِي الأرْرض وَجَعَلَأَهْ لََا شِيعَي يَسْتَبْضَعِفُ طَائِفَةَم مِنهُم يُذَبِّحُ أَبنَا أَهُم وَيَسْدَحينسَ أَهُم إنِهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدينِين.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 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا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 لِكَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 مِنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَقِي حَتَّى يُفْطِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 والله على ما نقول وكيل فلما طضم موسى الاجل وسار باهله انسم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا انني انست نارا لعني اتيكم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْتَطِلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى, موسى أَن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 إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عُقْدَتَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُ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 مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ فَأَوْقِدْ لِيَهَا مَنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا فَأَوْقِدْ لِيَهَا مَنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَنِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ موسى وإني لأظنه من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 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَخْضُوبِينَ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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عَلَيْهِمُ العمر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 لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ۚ اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ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 أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أهلكنا من قرية بطرت معيشتها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 الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا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 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 وَمَنْ جَأَ بِ السَّيّئَةِ فَلَا يُجزََّينَ عَعملِلُ السَّيّاتِ إِلاا مَا كانَوا يَععمللُون إِ الذي فَرضَ عَلَْكَ الْقُرآنَ لرَضُّكَ إلَ مَعَد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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو